موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا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 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِ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 إلا لعبوا وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون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 Ah... No.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 الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين